Így a szar, így a nedd, így a gyáv, így a بعد لما ما كنا لما قادي أخريت المدام اللي بيننا هو تنسى كنت أسيبوا صورتكو حتى تبقى يعني عم يبدع السعادة هتلي للفرحة إعادة هتشوية من ليلة يالي تخلي الحزن عادي عم يبدع النواية هتلي ناس سلكن معادي هتلي حد